السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهودات المهديين وعلى من استنى بسنته وهذا بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمته وبركاته هذا هو المجلس الخامس تقريبا من مجالس كتاب اللمع قبل أن أبدأ أخ لكم يذكر الجميع بأن يدعو له لأنه على موعد مع إجراء عملية جراحية صلى الله سبحانه وتعالى أن يشيه وعفيه وأن يبرأ ويغادر هذا السقم الذي فيه مغادرة لا يعاود له مرة أخرى لا تنسوه من صاحب دعاكم يعني إن شاء الله من في أسئلة وردت يعني أنا انتقت منها الأسئلة الخاصة بالمحاضرات او المجالس التي مضت على حسب الوعد الذي يعني ذكرته معكم على أن ننحي الأسئلة التي خرجت عن مضمون الدرس سؤال وعدتها هنا بس برضو من مضمون الدرس. نرجو براجعة بسيطة على محاضرة الأسماء واللغات الأسماء واللغات احنا ذكرنا أن تحصيل الكتاب تحصيل المادة من الكتاب يعني قد يكون هذا من رابع المستحيلات أي طالب علم حيبدأ فن معين بكتاب معين من رابع المستحيلات أنه سيحصل كل الفن الموجود من هذا الكتاب لكن التعلم أو التدرج في النحية التعليمية أنه يحصل جزء من كتاب ويفقد جزء من نفس الكتاب ثم إذا دخل في كتاب آخر تدرسلنا سيحصل من الجزء المفقود جزء يضيفه إلى الجزء الذي حصله عن ساقيه إلا سابقه وهكذا إلى أن يكمل معه الفن من خلال مجموعة من المصنفات مفهوم فأخونا يعني إن كان عنده سؤال مخصص في في محاضرة الأسماء واللغات يكتبه أما نعيد المحاضرة مرة أخرى المحاضرة الخطمانة ثلاث ساعات وتقريبا وربع فعشان نراجع المحاضرة مرة تانية فهتبقى فيها صعوبة على الباقي خلاص. أخ يسأل في دون بارك الله فيكم قول المصنف اللغة تؤخذ من اللغة ماذا يريد باللغة الأولى؟ لأن الشيء لا يؤخذ من نفسه احنا وضحنا لأن اللغة تؤخذ من أمور منها ما ساقه المؤلف من اللغة نفسها، وأقصد من اللغة من نفسها ما تعارف عليه أهل اللغة كما ذكر في شرحه شرح اللمع ما تعارف عليه أهل اللغة أن هذه اللفظة من اللغة هذا معنى تؤخذ اللغة من اللغة يعني تعتبر هذه اللفظة عربية مما تعارف عليه علماء العربية لكن بتذكر على سبيل الإجمال من باب ذكر الكل على البعض لكن تستشكل معاك حكاية اللغة من اللغة هذا تكرار ولا ايه لاني باقي السؤال يقول لي هل ممكن يكون هذا تكرار هذا مش تكرار ولكن اللغة الاولى المفردة الاولى معناها اللفظة المراد تعريفها هل تكون من اللغة ولا لا من يحكم عليها اهل اللغة علماء اللغة بطرق معروفة بوسائل معروفة بمصنفات مكتوبة الى اخره ما المراد بكلمة السرق في قولهم القرآن سابق على اللغة قلت في هذه الجزئيه نقطتان سابق عن اللغة في بداية وضعه ولا سابق عن اللغة في بداية نزوله في بداية وضعه أي القرآن اولا أم اللغة العربية ابتداء في نزوله على الأرض وجوده على الأرض القرآن أولا أم اللغة العربية ما شاء الله <تصفيق> هذا معنى كلمة السابقة مفهومة شيخ هل القول بالمجاز في حالة التعذر أظهر أم المجاز في حالة أو الضرورة النصية مع القدرة على الإتيام بحقيقة لفظية تؤدي المعنى وانتقن عنها استحسانا احنا ذكرنا أن هذه قضية فيها خلاف والذي رجحناه والذي نميل إليه ألا وجود في المجاز لا في اللغة ولا في الشرق ذكرناه ويرجع للمحاضرة محاضرة مسجلة أيهما أسبق برضو القرآن والعربي أخ يسأل برضو على موضوع حقيقة والمجاز في كلمة البحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير ومجاز في الفرس والجواد هل هذا يمكن أن يكون فهم له وجهته أن الرجل العالم يقل له مجازا البحر ده عند القائلين بالمجاز أ كالبحر في انهمار علمه هذا عند القائلين بالمجاز آه لكن عند المانعين المجاز ده وبياننا مرة اللي أن من علماء العربية أو من أساتذة العربية من أنكر المجاز أصلا الطرفه الطرفة في أخ من أخواننا كاتب ورقة قل أنا قرأت مثل هذا الكلام منذ عشرين عام تقريبا في كتاب اسمه الأصول واضحات اللي ما يعرفوش ان الاصوله لحد كتابنا عشان كده نقول ده الترف اه يعني هو انا, انا ذكرت اسمه عشان تبشت لقيه من الكتاب نفذ من اسواق تقريبا من 15 سنة اصول واضحات في شرح كتاب الورقات هو اسنع الكلام خير جزا الله خير يعني ولكن قال انا قرأت هذا الكتاب من 20 عام تقريبا من كتاب الاصول واضحات فكان الطرفه يعني ان هو قرأ الكتاب بدون ما يقرأ اسم المصنف على الكتاب بالنسبة في سؤال الأخت كتبت عليه مهم جدا هو خارج التعدى المال يا بنت يجوز اللي كتبت في الورقة المال يجوز وإن كان عايزة تفسير لأنك كتبه بدون تفسير يبتصل على الإدارة أو تصل بينا إن شاء الله الهاتف يرد عليك بإذن الله تعالى موعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع باب الكلام في الامر والنهي باب القول في بيان الامر وصيغته. كما تعودنا نحن نتكلم حول عنوان اولا ونبين مدلولاته قبل قراءة ما كتبه المصنف في مصنفي الكلام في الامر والنهي الامر والنهي صيغتان في الأدلة الشرعية كانت طريقه الحصول على أحكام تكليفية شرعية صيغتين من الصيغه التي وردت في النصوص كانت وسيلة لأخذ الأحكام الشرعية أو لاستنباط الأحكام الشرعية الأمر هو طلب استدعاء للفعل بالقول على سبيل الحتم والالزام والنهي طلب استدعاء بالقول لترك الفعل على سبيل الحتم والالزام وكلاهما ضد للاخر والأمر قد يكون امرا لازما وامرا غير ذلك والنهي ايضا نهيا لازما ونهي غير ذلك فصيغة الامر اللازم تساوي الوجوب وصيغة الامر الغير لازم تساوي السنة او المسنون وصيغة النهي اللازم تساوي الحرام وصيغة النهي الغير لازم تساوي المكروه تعريف الصيغة دليل على تحديد الصيغة تعريف الصيغة دليل على تحديد الصيغة بمعنى لو حددت لفظه الأمر على انها طلب استدعاء للفعل بالقول على سبيل الحتم والإلزام قد تجد أوامر كثيرة جدا في القرآن الكريم لا يتحقق فيها هذا المعنى وكذلك النهي لو حددت أن النهي صيغه فيها طلب استدعاء لترك الفعل بالقول على سبيل الحتم والإلزام ستجد أن هناك سيغ كثيرة جدا تسمى نهي في القرآن أو السنة في النصوص لكن لا يتحقق فيها هذا المعنى المقصود عند الأصوليين هذا المعنى من الأمر والنهي لما تسمع ربنا لا تؤاخذنا. لو جينا عرفنا كلمة النهي عند الأصوليين أو دلالة لفظ النهي عند الأصوليين طلبوا السدعاء لترك الفعل بالقول على سبيل الحتم والإلزام لن يتوفر في لا تواخذنا ومثيلاتها في القرآن الكريم وفي السنة كثيرة طب إيه معناها طب بدل على إيه طب اسمها إيه دل المباحث التي كتبت في كتب الأصول في الأمر والنهي فكان لفظة الامر ولفظة النهي الفاظ عامة لها دلالات كثيرة جدا تهم الأصولي دلاله منها وباقي الدلالات يحتاجها المفسر ولا يحتاجها الأصول يحتاجها مريد فقه الحديث ولا يحتاجها مريد ها الحكم الوارد من الحديث مفهوم؟ هذا الذي جعل علماء الأصول يعقدون بابا في كتبهم ومصنفاتهم يعنون له باب الأمر والنهي إذا عقد علماء الأصول عقد علماء الأصول هذا الباب لبيان التفرقة بين الصيغة المطلوبة. حتى يحصل منها الواجب والسنة في الامر مثلا او في المباح على الخلاف كما سنرى والصيغة المطلوبة لتحقيق الكراهية والتحريم من باقي الصيغ التي تدخل في الامر والنهي. عشان في بعض الطلبة كنا نسمع منهم كثيرا هذه الأباب تعقد في كتب اللغات فلماذا جاء بها في ثنايا كتب الاصول قال ما أن الأمر يحتمل أكثر من صيغة، وعندنا صيغة واحدة أو اثنين تخرج منها أحكام شرعية يبلى بد على طالب العلم أن يعلم هذه الصيغة ويحددها. من أجل هذا كتب علماء الأصول باب في الأمر والناء. خلاص، تعال نشوف المصنف ماذا قال في الأمر والناء. الكلام في الأمر والناء. باب القول في بيان الأمر وصيغته. أيها الصيغة المطلوبة في الأمر الصيغة المطلوبة في الأمر لأنك صيغ للأمر كثيرة جدا عدها بعض علماء الأصول في القرآن فقط 27 صيغة احنا يهمنا منها صيغة واحدة، مش هنتكلم غير الوحدة بس هو حياتك المنى على سبيل المثال أكثر من وحدة لكن يهمك صيغة وحدة الذي يتوفر فيها المعنى الذي يرشد الأصول إلى حكم شرعي فقط اعلم ان الامر قول يستدعي الامر به الفعل ممن هو دونه ومن اصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب هذا تعريف مختصر اما التعريف المرتضى طلب اكتبوا هذه طلب لاستدعاء القول من الاعلى للادنى للفعل على سبيل الحكم والإلزام يتحقق صيغة فعل الأمر في لفظة افعل في لفظة افعل فمتى جاء المبنى على هذا الصرف يطلق عليه فعل الأمر أنا عندنا الأفعال في النحو الثلاثة أمر ومضارع وماضي الأمر ما طلب فعله في التو واللحظه ما طلب فعله في الطو واللهظة قال الشيخ للتلميذ اكتب فعل الانصات طلبه الشيخ من تلميذه في التو فعل الكتابة طلب في التو واللحظه فعل المضارع هو ما طلب فعله هو بدأ وما زال يبدأ ولا زال بعد ذلك يبدأ أي فيه صفة الاستمرارية خلاص كيكتب بدأ الكتابة وما زال يكتب وإلى حين الكلام هو يكتب يعني مستمر في الكتابة الفعل الماضي هو ما بدأ حدوثه وانتهى كتبا اي بدأ فعل الكتابة وانتهى منها لحظة الكلام طيب في الوزنيات الصرفية يقول العلماء الامر افعل والمضارع يفعل والماضي فعل اذا متى حققت هذه الوزنيات جاءت صيغة الامر لهذا عقد شيخنا شيخ السداني في ثنايا تعليقه على هذه اللفظة قال وتريد صيغة افعل لمعان كثيرة أنا سأذكر منها صيغة أو اثنين حتى نرى كيف تتحقق لفظة افعل ولكن ليست المعنى المطلوب عند الأصوليين أو ليست الدلالة المطلوبة عند الأصوليين إيه معنى كلمة الدلالة قلنا ما أرشدت الفقيه أو الأصولي الى بيان الحكم الشرعي الشيء الموجود في النص او في اللفظه ارشدت المجتهد ان يخرج من خلال هذه اللفظه حكما شرعيا قال بعد ما ذكر اكثر من واحده انا همر عليهم والتهديد في قوله تعالى اعملوا ما شئتم اعمل لفظ يتحقق فيه لفظة افعل ولكن هنا مراده الحكم الشرعي ولا مراد التهديد التهديد قال والتأديب كقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ كل مما يليك إذا ورد الطعام سمي الله وكل مما يليك كل يتحقق فيه لفظ ها افعل فعل الأمر لكن هل نأخذ منه حكما شرعيا بالقضية اللي احنا بيبينها علماء الأصول في هذا الباب خلاص والإكرام كقوله بدخلوها بسلام والامتهان كقوله كونوا قرده والتكوين كقوله كن فيكون والتعجيز كقوله فأت بصورة وهكذا وسائر الصور التي ذكرها شيخنا وهي موجودة في كتب الأصول تقريبا ما من كتاب إلا وأورد هذه من المطولات بالأخص إلا وأورد هذه الأمور طلب استدعاء للفعل بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام قلنا مرارا أن تعريف المعرف بمكوناته يعرف المعرف تعريف المعرف بمكوناته يعرف المعرف طيب لو عرفنا طلب استدعاء بالقول للفعل على سبيل الحتم والإلزام هل هنعرف معنى كلمة الأمر مشايف هنعلم معنى كلمة الأمر خلاص طيب طلب كلمة في اللغة العربية تفيد المساءلة يسأل فؤان عن كذا فيعطى كذا يسميه العلماء أسلوب إنشائي أنشأه الطالب لجلب أمرا له يستدعي بإيه قالوا يستدعي به فعل فعل كما قلنا فيه اكتب اقرأ كل خلاص لما يتلفظ القائل بقول تكتب إبه هذا هو القول طب لو أشار القائل إلى تلميذه اكتب يسمى أمر ولا لا يسمى أمر هذا على خلاف لسه هذه ما أبحث سنتكلم فيه الأفعال تعد من المأمورات ولا لا تعد من المأمورات خلاص يبا إذن كلمة القول يشترط فيها الصوت يشترط فيها الصوت على سبيل الحتم والإلزام أي على سبيل الجزم وكأن القائل أو الآمر على الدلالة الأصولية الامر بالأمر يخرج في قوله الثواب والعقاب لمن لم يمتثل لهذا الأمر لهذا يقول علماء الأصوات فعل الأمر فيه شدة في اللفظ أكثر من فعلي الماضي والمضارع لأن الماضي والمضارع خبر عن أخبار إما حدثت وما زالت وإما حدثت وانتهى أما فعل الأمر يتكلم الأمر به وينتظر في التوي واللحظة حدوثه عشان كده اشترط العلماء كلمة على سبيل الحتم والإلزام اختلف العلماء في قضية الحتم والإلزام وهذا مراد قول المصنف ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب والخلاف من حصر الأمر في الجزم والإلزام وعلى سبيل الجزم والإلزام خص الأمر بالوجوب فقط لأننا قلنا لو أن الأمر افتقد دائرة الجزم لتحول تحول إلى السنة الأمر غير الجازم يتحول فيه الإنسان إلىه فكاتبوهم إن علمتم الشرطية الموجودة حولت الحتم والإلزام إلى عدم الحتم والإلزام فافتقد شرط الوجوب فنزلنا درجة من الوجوب إلى المسنون من زاد على سبيل الحتم والإلزام قال أن الأمر خاص بالوجوب طب هل معنى ذلك أنه ينكر الأمر بالنسبة للسنة؟ قال لا يتحول الأمر من الوجوب إلى السنة بقرينة كالقرينة الشرطية الموجودة في الآية فكاتبوهم إن الخلاف في المسألة خلاف اللفظيا بين علماء الأصول ليه خلاف لفظي؟ لأنه لم ينبني عليه أثر الخلاف اللفظي هو الذي لا ينبني عليه أثر عند الأصوليين والخلاف الغير لفظي هو الذي انبني عليه الأثر عند الأصوليين الاثنين اتفقوا على أن الأمر قد يكون للوجوب أو قد يكون للسنة فريق قال أن الأمر على طول الدوام للوجوب ويتحول بقرينة اللي بيسموها الصارف اللي بيسموها الصارف والفريق الآخر قال الأصل فيه أنه يكون إما للالزام وإما لغير الالزام طيب النتيجة عند الاثنين أن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للسنة خلاص طيب ثم قال المصنف فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز, قال, ليس بمجاز قال الشيخ الإمام ايده الله وقد نصرت ذلك في التفصيله والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول الفعل هو إرادة الشيء بلا صوت كالإشارة الإماء يشير الإنسان يشير إلى يشير الشيخ إلى تلميذه أن يكتب اختلف العلماء في قضية الإشارة مثلا كفعل هل تعد قول ولا لا تعد قول فمن استدل بأنها تعد قول وتدخل في الأمر قال مستدلا بأن هناك أفعال تأس بها أصحابها فقول يحيى فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ومن قال بأن الأصل في الأمر أن يكون قولا قالوا الأفعال لا تدخل فيه فخرجت من دائرة الفعل والقول إلى مؤد الفعل والقول فقال البعض أن الفعل لو فهم منه الأمر لكان قولا مجازا يعني مجاز خرج عن أصله إلى موضوع آخر الأصل في الأمر أنه قول فلما يخرج من القول إلى الفعل قال هذا عين المجاز فالبعض قال الأفعال أقوال أو أوامر مجازا هنا الإمام قال ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز قال الشيخ الإمام أياه الله هذه مقولة الراوي وهو يريد به الإمام مصنف صحب الكتاب شرازي نفسه وقد نفرت ذلك في التفسير أي ما كان يقول به في التفسرة أن الأفعال ليست بأوامر ليست بقول لكن هنا رجع عن هذا القول فقال والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول علماء العربية يقولون الفعل أقل دلالة من القول قبل ما نخش في العربية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقول وتقرير تفق العلماء أنه لو كان قولا كان كانت دلالته صريحة افعل لا تفعل ولو كان فعلا كانت دلالته أقل من القول ولو كان تقريرا كانت دلالته أقل من القول وأقل من الفعل خلاص حتى أن مما هو معلوم عند علماء الأصول أن القول اولا ثم الفعل ثانيا ثم التقرير ثالثا خلاص ليه قالوا لأن دلالة القول انبنت على ما فيها من أصوات فكانت أصرح وأبلغ في بيان مراد المتكلم الأصوات دي ايه احنا قلنا اللغة في تعريف اللغات عبارة عن أصوات تخرج من ثم المتكلم يعبر بها عما في داخله عندما تسمع القول تعلم ما في بطن القائل مباشرة لو فعل فعلا احتمل واحتمل احتمل ان يريد كذا واحتمل ان يريد كذا واحتمل ان يريد كذا اشتركت الدلالات لهذا اخرها العلماء لهذا اخرها العلماء فالذي اراد ان يفعل فعلا واراد بها حكم شرعي قالوا من باب أولى أن يصرح به مقولا أن يقوله لأنه لو أراد تطبيق الفعل مباشرة لصرح به كلاما فما لجأ إلى الفعل لإضمار أمرا آخر فاشترك مع القول أو مع دلالة القول دلالات أخرى برضو عند الأصول كده عند المجتهد كذا لما يرى فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذا الفعل وسماع الفعل يسمى في الأصول حكاية الخبر حكاية الخبر واحد يحكى فعل معينة هذه الفعلة قد يوهم منها كذا وقد يوهم منها كذا علماء الأصول يقول إن كان في الألفاظ المصرح بها قد يكون فيها اشتراك في الألفاظ فيدخل فيها أكثر من حكم فيكون ذلك في الأفعال من باب الأولى لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر واحتمل الوجوب واحتمل الندب لو صبرت كنت أنا واحتملت دلالتان للفعل تفكرين حديث عائشة عند البخاري حيث يوصل الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيبوا يوم الجمعة أمر تحقق فيه لفظ الأمر بالمبنى أمر وتحقق فيه لفظ الأمر بالصرف افعل وتحق فيه الدلالة طلبوا استدعاء القول للفعل بالقول على سبيل الحتم والإلزام ولهذا يقول العلماء أن حديث عائشة هذا من أدل الأحاديث أو النصوص التي وردت في صيغة الأمر لجمع الثلاث خلاص ورغم ذلك انقسم الأئمة الأربعة عليه إلى قسمين من هذا الحديث منهم من قال بالوجوب لهذه الدلالات الثلاثة وجوب غسل الجمعة ومنهم من قال بالندب من نص واحد دلالة واحده اللي قال بالندب قال لان في مقيد بالصفة اهل العباءه لو انتفى انتفى الحكم الوارد فعلى اهل العباء يقع الوجوب وعلى غيرهم لا ومنهم من قال بالوجوب لان الثلاثة موجودة الامر مبنى والامر صرفا لفظا افعل والدلالة طلب للفعل بالقول على سبيل الحكم والإلزام مفهوم إن كان هذا في القول ألم يكن موجودا في الفعل من باب الأولى إن كان في, ال... في القول والتصريح بما في داخل الإنسان قد يحتمل ويحتمل فقالوا جملة كده دل عايزين النص إليها إن كان الاشتراك وارد في الألفاظ المقولة فيرد الاشتراك في الأفعال الاشتراك يعني دخول اكثر من معنى في لفظ واحد اشترك المبنى في اكثر من لفظ وعليه اكثر من دلالة كل لفظ عليه دلالة معينة خاصة به. كان الاشتراك في اللفظ في المبنى اللفظ يكون في الفعل من باب الاولى من هنا ورد الخلاف على أن الفعل أمر أم الفعل ليس بأمر ومقصد الخلاف كما قلت هل الفعل يتحقق فيه لفظ الأمر أم لا يتحقق فيه لفظ الأمر الراجح عند العلماء أن الأصل في الأمر انه قول لأن دلالة الأمر لابد أن تكون صريحة وأما الدلالة المحتملة عندنا نص قاعدة مستمرة ما دخل فيه الاحتمال يبطل به الاستدلال أرحمك الله دخل فيه الاحتمال يبطل به الاستدلال ثم قال فصل وكذلك ما ليس فيه استدعاء شرط الاستدعاء لو الطلب الفعل أصل الكلمة دعاء والدعاء بمعنى الندب وندب فلان دعا فلان أي طلب منه فعل كذا ولما زيدت عند العلماء بالألف والسين والتاء حروف الزيادة تزيد من مبنى الكلمة وزيادة المبنى تزيد في المعنى اي الحاح في الطلب اللي احنا بسميها في التو واللحظة هل هناك اوامر ليس فيها شرطية الاستدعاء نعم وكذلك ما ليس فيه استدعاء قد ترد الاوامر وليس فيها شرطية الاستدعاء كالتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم والتعجيز كقوله تعالى قل فاتو بعشر سور مثله مفتريات والاباحه مثل قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا فذلك كله ليس بامر ليس بامر وان توفر فيه لفظ الامر عشان كده قلنا لما تكللنا في الأسماء واللغات قلنا اللغة ألفاظ وتراكيب واستعمالات الألفاظ هي المباني والتراكيب هي الجمل والاستعمالات ما أفادت هذه الجمل كلامنا لفظ مفيد كاستقم هذه الجملة أو الشطر الأول من الفيت اتن مالك تفيد أن اللفظ يتكون منه مركبات لفظ ولفظ ولفظ بدأ مركب إن فاد هذا المركب من واضعه معنى إن استفاد السامع به معنى يسمى كلام فشرط عند النحويين أن الكلام يستفاد منه معنى عند السماع وإذ لم يستفاد منه معنى بمفرده يسمى كلم, كلم. يحتاج إلى إسناد إلى آخر كالحروف خلاص لابد أن تصند إلى شيء حتى يعلم معناها طب هذه الكلمات هذه التراكيب من هذه الألفاظ تستعمل باستعمالات تستعمل كما تكلم المصنف في الحقيقة والمجاز وفي أنواع هذه الاستعمالات قد يرد هنا لفظ الأمر ويكون مركبا في لفظ من كلام أفاد الأمر إلا أنه استعمل في غير موضع الأمر كالاستعمالات التي أوردها على سبيل التمثيل التهديد والتعديز والإباحة ومشاكل هذه الاستعمالات قلت اختلف الأصليون في استعمالات هذا اللفظ ما بين الدلالة المطلوبة عندهم وما بين عند غيرهم إلى سبعة وعشرين موضع عد صاحب شارح ورقات المحلي جلال الدين المحلي سبعة وعشرين موضع موجود في القرآن فقط في الألفاظ التي وردت على تصريف الأمر ولا يورد منها الدلاله المطلوبة عند الأصوليين ذكر بعض منها أمثلة المطولات حكتها كلها تقريبا لكن هذا إشارة إلى أن الأمر المطلوب عند الأصول هو الأمر الذي تكون دلالته ترشد إلى حكم شرعي واجب مندوب مباح على الخلاف هل الأمر يكون للإباحة أم لا خلاص ثم قال وقال البلخي من المعتزلة الإباحة أمر وهذا خطأ لأن الإباحة هي الإذن وذلك لا يسمى امرا ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك تلف العلماء هو جاء بالبلخ لنبلخ أحد رجالات المعتزله الكبار ومذهب جمهور مع المالكية والشافعية والحنابلة كما تعلمنا في المقدمة كتب معهم جمهور المتكلمين وبالاخص من الأشاعر والمعتزلة فأكثر ما يستند إلى هذه الكلاميات إلى هذين المذهبين مذهب الأشاعر أو مذهب المعتزلة فهذا الرجل أحد, أحد رجالات المعتزلة الكبار من ضمن الذين دخلوا في الخلاف هل الحكم الشرعي الإباحة وليس المعنى المقصود؟ عند علماء التأويل وإذا حللتم فسطادوا حكم الشرع المباح المخير التخير بين الفعل والترك ذي يكون أمرا أم لا يكون أمرا اختلف العلماء في ذلك فالمعتزله على أن الإباحة أمر أمر بها الشارع على وجه التخير فالمكلف أمر المكلف أن يختار أحد الأمرين فكانه طبق صيغة الامر في بداية فعل التكليف والجمهور قالوا لا لأن الأصل في التكليف فيما كان فيه فعل التكليف صيغة التي ورد بها التكليف فالإباحة فيها صيغة التخيير احنا قلنا في تعريف خطاب الشارع حكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على سبيل الإقضاء أو التخير أو الوضع لو كان الإباحة تدخل في ثنايا الأمر ما قال العلماء قدره التخير لكن أدخلوها في درجة ها الاقتضاء مش قلنا على سبيل الاقتضاء أو التخير أو الوضع طالما أنه أفرد وأخرج خارج الاقتضاء خارج عن دائره الأوامر والنواهي وعلى هذا جمهور العلماء أن الإباحة تخير بين الفعل والترك، فاصلها تخير يسميها علماء اللغة ندب، أي دعاء من المكلف إلى المكلف باختيار أحد الفعلين، والدعاء يأتي بصيغة معينة كالآية التي وردت وإذا حللتم يعني هذه الشرطية الموجودة التي تفوت الاستقبال لما تحل. تريد تصطاد تريد ما تصطادش افعل ما شئت اختار المصنف فعل الجمهور وانكر فعل المعتزله على اساس ان الاباحيه عنده ليست بامر تكليفي ولكن هي فعل لما ندب اليه المكلف من الذي ندبه اليه الشارع ثم قال فصل وكذلك ما كان من النظير إلى النظير القرناء المتساوون في الطبقة يسمى عند أهل اللغة التماس إذا قال الإنسان لقرير له افعل كذا وتحقق في هذا التماس يسمى عند العلماء التماس ولا يسمى أمر فالأمر لابد يكون من الأعلى إلى الأدنى إن كان متساوين من النظير النظير يسمى التماس ومن الأدنى إلى الأعلى إن كان من تحت لفوق يسمى دعاء يسمى دعاء فليس بأمر وإن كان صيغة الأمر أو كانت صيغته صيغة الأمر أي الصيغة التي وردت به اللفظ الذي كان فيه كان فيه صيغة الأمر كما قلنا لفظ وتركيب واستعمال لفظ أمر تركيب أمر لكن يستعمل في الدعاء يستعمل في الالتماس يستعمل في التعجيز يستعمل في التهديد يستعمل في الارشاد يستعمل في التوفيق يستعمل في الدعايه يستعمل يستعمل يستعمل يستعمل, يستعمل،, يستعمل في ايراد الحكم الشرعي احنا عايزين المعنى الاخير اللي نطلع منه حكم شرعي مفهوم وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني فان ذلك مساله ورغبه فصد وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة استدعاء على لفظ الأمر يعني استدعاء على لفظ الأمر سيغة ها وإيه وإيه ودلالة سيغة وتركيب واستعمال صيغه وتركيب واستعمال وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة هذا الخلاف الوارد في الندب كالخلاف الذي ورد في الإباح هل الأمر يأتي بالسنة والسنة ما يثاب فاعلها امتثالا ويعاقب تارك ولا يعاقب تاريكها هل السنة تأتي بأمر هل الدلالة التي تخرج منها حكم السنة يكون فيها أمر فاكرين قضية الخلاف اللفظي نفس القضية هذا نظر إلى أصل ورود الحكم الشرعي وهذا وصل ونظر إلى أصل ورود الدليل الذي يخرج منه الحكم الشرعي وكلاهما وصل إلى أمر آخر اللي هو حكم السنة الندب. خلاص الأول قال أن الأمر لا يتوفر فيه إلا رفظة الوجوب إلا حكم الوجوب لأنه ورد على سبيل الحتم والإلزام كما قلنا والثاني قال لا هو إن ورد على سبيل الحتم والإلزام ولكن يخرج عن هذه الدائرة بقرينة الأول قال يحتمل أن يكون على وجه الحتم والإلزام ويحتمل أن لا يكون على وجه الحتم والإلزام لكن النتيجة كانت واحدة، فكان الخلاف لفظيا فالأمر يأتي عن سبيل على سبيل الوجوب، وأتي على سبيل الندب. طب رد خلف الأزان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وده. بعد فصل وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة؟ أي فيه كما قلت هل يكون أمر حقيقة أم أمر على سبيل المجاز وبغض النظر عن الخلاف إلا أنه لفظيا فاتفقوا على أنه قد يرد للوجوب وقد يرد للسنة وسيبين ذلك الإمام بعد ذلك والدليل على أنه ليس بأمر أي حقيقة وربما يكون مجازا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه وقد أخبر أنه لم يؤمر به فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في هذا النص قالوا أن من قال بأن الأمر قد يكون مجازا للندب قال بقلام الإمام ومن قال بأن هناك صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب قال حرف الامتناع الوارد منع ورود الأمر وورود الأمر الذي فيه الحكم والإلزام إذا منعه ينزل درجة من درجة الحكم والإلزام إلى درجة غير الحكم والإلزام فيقال فيه بالسنة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم فقالوا هذا الحرف الذي ورد منع وجود الحكم الوارد من لفظة الأمر فصرف من الوجوب إلى الندب كلاهما خرج بهذا التفسير إلى أن السواك سنة وهذا مما تفق عليه كده قلنا الخلاف لفزي. فصل للأمر سيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قوله افعل هذه الصيغة التي تسمى بالصيغة الصرفية الذي يصرف عليها الفاظ الأمر وقالت الأشعرية ليست للأمر سيغة لما أثر على أبي الحسن الأشعري وأصحابه والحسن الأشعري مر في مراحله بتلك مذاهب فكرية مر بمذهب بكلاب من الأشعر من المعتزلة ثم إلى مذهب الأشعارية الوسط المعروف الآن ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كتابه الإبانة في المذهب الوسط إذا ذكرت الأشعارية يراد بها المذهب الوسط الذي كان فيه وسطا أي وسطا بين ما كان فيه من المعتزلة وما صار إليه من مذهب أهل السنة والجماعة على هذه أو على مذهب أحمد بن حبل رحمه الله على الجميع أذكر على أحمد عن الإمام أبو الحسن الأشعري وأصحابه أنه أنكر قضية أن الأمر صيغة قيل لما اختلف أصحابه في تعليل هذا هذا الأمر وهذا الحكم من الإمام ومنهم من قال أنه توقف ومنهم من قال للاشتراك الموجود في الأمر بين الوجوب والندب ومنهم من قال للاشتراك الموجود بين الوجوب والندب والإباحة أي أن لو خصص لفظ الأمر للوجوب فقط لا أنكر القائل وجود الأمر للندب ووجود الأمر للإباحة ووجود الأمر للندب متفق عليه لكن الخلاف في كيفية وجوده هل يوجد من أصل صيغته أنه غير جازم ولا يكون جازم ويصرف بقرينة فلكن هو في النهاية الأمر للسنوارد وارد فلو خصصنا للوجوب يبقى إذن أنكرنا صيغة الأمر للسنة فمنهم من قال أنه توقف ومنهم من قال أن الاشتراك الوارد بين الوجوب والندب المهم أن الأشاعرة أو الأشعرية لم تحدد الأمر صيغة، لم ترضى بلفظة إفعل، ومنها أدخل متأخر الأشاعرة الأفعال من ضمن المأمورات، فقالوا الأفعال يدخل في الأمر، وهذا اللبس الذي دخل عند غالب الأشاعرة في قضية الأسماء والصفات أو في تحديد الصفات الفعلية والصفات الزاتية من هنا بدأ الخلاف ومن هنا بدأ الاستشكال. حتى يحدد المنتهى الذي وصل عليه من حكم شرعي وليست للأمر سيغة والدليل على أن له سيغة أن أهل اللسان أو أهل العربية الذي كنا نتكلم عليه تؤخذ اللغة من اللغة أي من أهل اللسان أهل العربية نفسهم علماء العربية قسموا الكلام فقالوا في جملتها أمر ونهي الكلام أمر ونهي فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل فجعلوا قوله افعل بمجرده امرا فدل على ان له صيغة هذا معنى ان اللغة تؤخذ من اللغة لستطریم دول معناهم ان اللغة تؤخذ من اللغة اي تعارف عند اهل, اللغة, اهل, اللسان, اهل الكلام ان الكلام ينقسم الى امر ونهي الامر يأتي على قولك افعل والنهي يأتي على قولك لا تفعل فصيغة افعل دي ألسخت به الأمر المجرد هو قيد الإمام كلمة الأمر بالمجرد لوجود القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أي الخلاف الوارد والموجود ثم قال باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب أي الأمور أو الألفاظ أو الدلالات التي ترد في لفظة الأمر حتى يحكم عليها بالوجوب هو ذكر ما يتعلق بالأمر عامة ثم فسيفصل مباحث الأمر حتى يصل بالقارئ أو بطالب العلم إلى ما يحتاجه طالب الأصول من لفظة الأمر من لفظة تركيب استعمال الاستعمال تحتاج كطالب أصول هو ما سيبينه لك الإمام تباعا علشان حيترك باقي استعمالات لفظ وتركيبات الأمر تهديد والتعجيز وكذا وكذا وكذا وسيفر بالكلام على استعمال واحد وهو الاستعمال الذي يخرج منه الإيجاب أو يخرج منه الندب أو يخرج منه الإباحة على الخلاف. ثلاثة دول حكمنا مشريع معنا خمسة. فيش أمر بالقبول ما فيش أمر بالتحريم، في أمر بالواجب، في أمر بالمندوب، في أمر بالمباهة على الخلاف. خلاص لكن ما سمعناش حد الأمر بالكراها ولا أمر بالتحريم. لسه سمعنا الكلام ده. اللي عنده بفيديو يقول، ها في النهي آه خذت النهي. لأن البعض يقول أمر بالشيء نهي وعم ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضده في قيد. ما فيش أمر مجرد. بشفت هنا الإمام من دقة الألفاظ أنه ذكر كلمة التجرد، أمر مجردا أمر مجردا فالأمر المجرد يختلف عن الأمر الغير مجرد، الأمر اللي فيه قرينة. إن كانت الأحكام الشرعية بتختلف يبقى الألفاز تختلف خلاص فلابد يكون في دقة في ألفاز ما هوش الأمر التي ينبني عليها احكام شرعية أقيدها أحكام شرعية بين كذا وكذا وكذا خلاص إذا تجربت صيغه الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا ثم اختلف هؤلاء هذا بيان إلى الخلاف الذي ورد في قضية الأمر الوجوب والأمر الند هذا من دقة الكلام ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة وهي حكاية أن أصل أهل اللسان قيدوا الكلام بين الأمر والنهي بصيغة الأمر في إفعل وصيغة النهي في لا تفعل يبني نمر واحد بتأخذ مقتضى لفظة الأمر من أهل اللغة أهل اللسان أهل العربية ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع أي ما تحصل عليه فعل الثواب والعقاب ذكرنا في بداية دلالة علم الأصوات في قضية افعل أنه يلتمس من الامر من لفظة افعل ترتيب الثواب والعقاب على الصوت الذي خرج خلاص هذا يؤخذ ممن من المتكلم بالأمر لما يأتي في السياق ويقول السيد لعبده إن لم تفعل ذلك عاقبتك. خلاص إذا فهمني إذا ترك العبد فعل ما أمر به من سيده نزل عليه العقاب لترك هذا الفعل إذا ترتيب الثواب على العقاب على الفعل هذا يسمى مأخذ الشرع مأخذ الشرع هنا يتكلم الإمام ما هو المقتضى الذي يأتينا بالوجوب يأتينا بقضية الحتمية والإلزام يأتينا بقضية الفعل في التوي واللحظة هل ترى أهل العربية أم المتحدث باللفظة المتحدث باللفظة أنا بتكلم في حلال وحرام بتكلم في واجب ومندوب يبقى المتحدث باللفظة شرع يبقى قال إما أهل العربية وإما أهل الشرع ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب أي الذين أدخلوا أن الوجوب أيضا أن الأمر أيضا يدخل فيه الند. وقال بعض الأشعريّة لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. لأن الأصل عند الأشعريّة أن لفظة الأمر ليست لها صيغة. ليست لها صيغة لأن الصيغة تدل على الاستعمال. الصيغة تدل على استعمال. من عرفنا إن صيغة الأمر دي يتوفى فيها الحكم والإلزام من التركيب. مصيغة الأدامة. لو انا ما اعتبرتش وجود الصيغة اصلا إذا بالتالي هحتاج الى دليل يقول لي ان هذه الصيغة تدل على كذا وهذه الصيغة تدل على كذا خلاص وقالت المعتزلة الامر يقتضي ارادة الفعل فان كان ذلك من حكيم اقتضى النتب وان كان ذلك من غيره لم يقتضي اكثر من الإرادة. ارادة الفعل عدم الاتيان به ولكن ارادة الفعل تدخل في دائرة في دائرة النيات تدخل في دائرة النيات، فقالت المعتزلة النوا المكلف فعل الفعل دخل في الوجوب، النوا المكلف فعل الفعل دخل في الوجوب، أما إذ لم يفعل الفعل فهذه قضية أخرى. طب قالت الأشاعرة المعتزلة من أين يأتي الثواب والعقاب؟ هل يحصل الثواب والعقاب على قضية النية فقط، أم يحصل الثواب والعقاب على طريق على طريق الفعل أيضا الخلاف الوارد بين المتكلمين في هذه الجزئية على مبدأ إرادة الفعل وعدم إرادة الفعل إرادة الفعل وعدم إرادة الفعل فقالوا المريد للفعل دخل في دائرة الوجوب وامتثل بالصيغة وامتثل بالصيغة كون أن الإنسان امتثل بالصيغة لابد أن يبدأ فيها أهل السنة وسط قالوا لا هو إن بدأ إرادة بفعل الوجوب حتم عليه الانتهاء بآداء الفعل والأصل فيها حديث عمر إنما الأعمال بالنية مفهوم والدليل على أنها تفضل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم يولى أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صراه فدل على أنه لو أمر لوجب ولو وجب لشقه ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقي ماء فلم يسقي استحق الذم والتوبيخ فلو لم يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه برضو بيرجع الإمام القارئ إلى قضية من أين تؤخذ الصيغة هل تؤخذ الصيغه مما يترتب عليه من ثواب وعقاب من الذي يعقد الصيغة أم من الذي يتعامل بالصيغه أهل اللغة ولا أهل الشرع؟ أهل اللغة ولا أهل الشرع؟ الخلاف ده بين علماء الأصول في المطولات يفصل فيه كلمتين قالوا بداية عقد الصيغة يكون عند أهل اللغة بداية عقد الصيغة يكون عند أهل اللغة ثم ما يترتب على عقد الصيغة الاستعمال في الثواب العقاب يكون عند أهل الشارع, الشارع الحكيم فصل سواء وردت هذه الصيغة ابتداءا أو وردت بعد الحذر فإنها تقتضي الوجوب بعد الحظر يعني بعد المنع بعد أن لم تكن موجودة إن كانت من الأصل هذه السيغة موجودة خلاص عرفنا هذه السيغة أدت إلى ماذا وإن كانت جاءت بعد ذلك بعد أن كانت ممنوعة فأبيحت إذا دخلت في دائرة أخرى بعد أن كانت غير موجودة من الأصل فكأن في الأول بيتكلم على وجودها ابتداء وفي الشق الثاني بيتكلم على ها ما يترتب على استعمالها ما يترتب على استعمالها وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعض الحذر اقتضت الإباحة وهذا ما رجحه الإمام بعد ذلك أي إن كان حكما شرعيا بمنع شيء معين ثم جاء حكم آخر فيه فالحكم في الآخر يكون الإباحة واستدلوا جماهير أهل العلم بالآية وإذا حللتم فاستضادوا والدليل على أنها تقضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حذر اقتضى الإجاب وإن تقدمه حذر كقولك اوجبت وفرت هذا بالاستعمال عند أهل العربية إن كان أهل العربية من الأصل بينوا أن هذا السياق يدل على الأمر فهو يدل على الأمر أما إن كان ممنوعا ثم أبيح بعد ذلك ورد فيه الخلاف بين الوجوب وبين الإباح بين الوجوب وبين الإباح فاصبح اذا دل الدليل على انه لم يرد بالامر الوجوب لم يجز الاحتياج به في الجواز ومن اصحابنا من قال يجوز والاول اظهر لان الامر لم يوضع للجواز وانما وضع للايجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فاذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع الجواز هي اباحه فعل الفعل وإباحة فعل الفعل على سبيل الجواز تدخل في الوجوب وفي الندب وفي الإباحة فدائرة الجواز تحتمل ثلاثة أحكام شرعية يجوز فعله كلمة يجوز فعله طب حكم إيه الجواز ده قالوا إما واجب وإما مندوب وإما سنة نكمل بعض الصلاة إن شاء الله فضلنا